ولو أن قرآن سيرت بج الجبال أو قطعت بج الأرض أو كل ما به الموت بل لله الأمر جميعا ولو أن قرآن سيرت بج الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت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 أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ بعسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب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 بل زين للذين كفروا مترهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق